قل إني نهيت إن نهيت له تأنيبُ الذين تبعون من دون الله لما جاءني البينة من ربي لما جاءني البينة من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين